Och om man åter kitäb-u och röra såhre Och om man och Och och أهرهم وأما من أوتي كتابه ورأى الله رهم وأما من أوتي كتابه ورأى الله رهم يدعو صبورا فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا فَسَوْفَ سَعِيرًا och han har skregat sig och han har skregat sig och han har skregat sig han Inna hu kan fieh Inna hu kan fieh Inna hu kan masrura Sahlihi masrura Sahlihi masrura أهله مسرورا أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا Innehavaren i hans familj är sorglös. Innehavaren i hans familj är sorglös. Innehavaren i hans familj han tror att han inte återgår Han tror att han inte Inna huvudn anleyh Bala inna rabbuhu Bala inna rabbuhu Bala inna rabbuhu Bala ربه بلا إن ربه كان به بصيرا كان به بصيرا كان به بصيرا كان به بصيرا كان به بصير بلى إن ربه كان به بصير بلى إن ربه كان به بصير بلى إن ربه Rabbhu kan bhi basira, bala. Inna Rabbhu kan bhi basira, bala. Inna Rabbhu kan bhi لا أقسم بالشفقة، فلا أقسم بالشفقة، فلا أقسم بالشفقة، فلا أقسم بالشفقة، فلا أقسم بالشفقة. Och lättar vi med vårt säng. Och lättar vi med vårt säng. Och lättar vi med vårt säng. WALQAMARI IDATH TASAQO WALQAMARI IDATH TASAQO WALQAMARI IDATH TASAQO WALQAMARI IDATH TASAQO LA TAUMU KABUN لَتَأْتُونَ كَبُنْ نَطَبَقًا عَنْ طَبَقًا لَتَأْتُونَ كَبُنْ نَطَبَقًا عَنْ طَبَقًا لَتَأْتُونَ كَبُنْ نَطَبَقًا عَنْ طَبَقًا لَتَأْتُونَ كَبُنْ نَطَبَقًا عَنْ طَبَقًا فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ال... وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ لَا يَسْجُدُونَ قَعَانُ لَا يَسْجُدُونَ قَعَانُ لَا يَسْجُدُونَ قَعَانُ لَا يَسْجُدُونَ قَعَانُ لَا يَسْجُدُونَ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 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ يُكَذِّبُونَ يُكَذِّبُونَ يُكَذِّبُونَ يُكَذِّبُونَ بل الذين كفروا يكذبون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يروعون والله أعلم بما يروعون فبشّلهم بعذاب أليم فبشّلهم بعذاب أليم فبشّلهم بعذاب أليم، فبشّلهم بعذاب أليم، فبشّلهم بعذاب, بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، وعمل الصالحات، وعمل الصالحات، وعمل الصالحات، وعمل الصالحات. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير م븐ون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير م븐ون وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو صَبُورًا وَيَطْلَعُ سَعِيرًا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَأْلَأَ لَتَالُو كَبُورًا طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ